أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا him. La uko ولا bia بالنفس ula uko siimu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 كلا لا وزر إلى ربك يوم عذل المستقر ينبه الإنسان يوم عذل بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى مغذرا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 ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم عيد المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك أَوَلَمْ يَحْسَبِ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طَفْلاً مِنْ, من يُمْنَى